بسم الله الرحمن الرحيم وصحبه الاشرار اعظم في الاضرار من خدعه الاعداء ومن عضال الدائن يقبحون الحسن ودابهم قول الخنا منعوا ما طلبوا تنمروا وكذبوا واعرضوا اعراضا ومزقوا الاعراض في يوم من الايام القيت محاضره في احد السجون جمع لي السجناء في المسجد الكبير قرابه ال500 او ال1000 سجين انتهيت من المحاضره اول ما انتهيت قال لي احد الاخوه الذين كانوا مرافقين معي وهو مشرف على بعض المحاضرات في السجن قال لي شيخنا الجناح الخاص باصحاب القضايا الكبيره الجناح الانفرادي لم يحضروا معك المحاضره فليتك انت مر بهم وتلقي عليهم كلمه وتجيب على اسئله ان كان عندهم اسئله قلت حسنا اقبل فإذا مجموعه كل واحد في زنزانه خاصه به مررنا بهم وجعلنا القيت عليهم كلمه يسيرا ثم جبت على اسئلتهم ما قلت في اثناء ذلك في زنزانه فيها شاب عمره تقريبا 23 سنه او او في ال25 سنه تقريبا كان جالسا هادئا في في زنزارته مررت به وسلمت عليه كان هادئا لطيفا ثم تجاوزته سالت صاحبه قلت ما قضيه يعني هل هو عليه سرقات ام مضاربه مع احد او ادى الى قتل ذاك الشخص مثلا ما قضيهته قال هذا الشاب يا شيخ عليه جريمه قتل لزوجته قتل لزوجته ما هو السبب قال هل تصدق انه ما مضى على زواجهما الا قراب ثلاثه اشهر وقتلها كيف قتله يعني اعوذ بالله قال لا ذبحها بالسكين انا لله وانا اليه راجعون كيف قال لها تزوج وسكن مع زوجته على احسن حال حقد عليه مجموعه من الناس ربما بينه وبينهم مشاكل في القديم او انهم كانوا يريدون ان يتزوجوا هذه الفتاه المقصود انهم حقدوا عليه فاقبل اليه احدهم قال يا فلان قال ما تريد قال أنت اشتريت سيارة خضراء بدل سيارة وذكر له أحد نواع السيارة قال الله والله ما اشتريت أنا سيارة السوداء التي معي تعرفونها قال والله ما أدري لكن أنا أمت الضحى وأمت في العمل خرجت في حاجة ومررت أمام بيتك ورأيت سيارة خضراء واقفة عند الباب وخرجت مرأة من بيتك وركبت معها وبعد ساعتين رجعت إلى البيت انت عندك يمكن في البيت احد يمكن لا والله ما في الا زوجتي حتى ما عندي قادمه ولا عندي احد قال ما, ما ادري ما ان شاء الله ان شاء الله مسكن زوجتك وما بقى بعدها بيومين رجل بدا يشك يسال زوجتي احد جاء في احد ذهب بعدها بيومين ثلاثه اقبل اليه رجل اخر قد اتفق مع الاول قال يا فلان قال نعم قال انت غيرت سيارتك اشتريت سياره بيضاء قال لا وما هذه سيارتي تحت واقفه قال والله ما ادري بس ايضا انا امس العصر يبدو لي ماكن في البيت في سياره بيضه وقفت عند الباب واقبلت امراه وركبت معها وذهبت جرح الرجل ينتفض ثم جاءوا الي في يوم ثالث وجادوا عليه الكلام جاءوا الي في يوم الرابع انظر كيف الامثله تحدث من من عقوق وقطيعه فلا زالوا به حتى تخاصم مع زوجته واكثر عليها الكلام وهي صرخت عليه قال كيف تفهمني في عرضك قال نعم اتفهمت اعترف بما اعترف كثر الكلام فذهبت الى بيت اهلها لبثت عند اهلها اياما فلم يرضهم ذلك اقبلوا اليه قالوا يا اخي ترى السيارات نفسها الان تقف عند بيت اهلها بكره البنت تحمل وبعدين تقول هذا ولدك انت لست رجلا انت ما عندك مروءه انت تلعب باخرك الفتاه والله لو انك رجل لو انك فلم يزالوا يعينون الشيطان عليه بالوساوس حتى تغلب عليه الشيطان في ليله من الليالي فخرج من بيته ومضى الى بيت اهلها وقفز من من فوق السور ودخل الى البيت والكل نائم مضى الى المطبخ واخذ سكينا ثم مضى الى غرفتها ودخلها بهدوء واذا الفتاة نائمة في امان الله على فراشها فاقبل من خلف رقبتها وابعد شعرها قليلا وذبح حتى قطع اوداجها انتفضت قليلا وماتت مسح السكين في غيابها وتركها وذهب الى الشرطه وقال انا قتلت فلانه ادري اني ساتعب لو هربت وسوف ألاحق لكل مكان من الآن أنا قتلتها لكن بردت ما في قلبي وحكم عليه بالقفاص النفس بالنفس شاب والله يا جماعة لو, لو ترونه يعني من أحسن الشباب خلقة وأقواهم بدنا لكن بكثرة ما وقع من, من ألسلك أولئك بظلم أهل فجرة انظر كيف تحولت الأمور قد هتكت بها أعراض وهدمت بيوت بسبب ما يخرج من هذا اللسان يا yeah. ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين